بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفيس الجين وما أدراك ما في الجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِلَّا تُسَلَّى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ رَانَ على قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحذوبون ثم إنهم لطالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرى لفي علمين وما أدراك ما علميون كتاب مرقوم الأبرار في على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يتقون من رحيق مخسوم ختامه من وفي ذلك فليتنافك المتنافهون ومزاجه من تثميم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يبحثون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكه وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ آلِهَةٌ إِنَّ هَؤُلَاءِ ۖ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمنوا من الكفر يبحكون على الأرائك ينظرون هل ذوب الكفاء ما كانوا يفعلون